يقال هذا الذي كنتم بي تتربون كلا إن كتاب الأبرار لفي علين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهد المقربون الاذرار لفين عين على الارائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مكتوب ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسليم عيني يَشْرَبُ يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يطعكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكين وإذا رأوهم قالوا وما أوصل عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك أنظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون